اِمْلَأْنَا لنا وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ واغلب عليهم وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مَرَضَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةُ نُوحٍ وَامْرَأَةُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فخانتاهما.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 وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرِّيَ مَدَنَ تَعْمُرَانِ الَّتِي أَحْصَنَتْ سُرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَصدَّقَتْ جِكَلِناتِ رَبّهَا وَكُتُ بهِهِ وَكَانَت مِنَ القانتين